تجبرني وتشرح صدري من هم ما وإذا مرة نزل دمعي تبدل دمعتي في بسمة ونا ما خاضني يوم في مرة جيت لكم مهموم رحيم وأرحم بعبدك حتى من أبوك انتهى الشكوى جيت ارجيك وانا ادعوك واشكي لك قدام احسنت ظني فيك على كثر اشتياق لي يا رب من وريد القلب يا نور الكون وطهر الحب أنا محتاج لك يا رب فلا تردح